الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله استقم صفوفك معتدل الله اكبر الله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 إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين فرية بعضها من بعض والله سميع عليم إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُ لَكَ مِنْ هَنَيَائِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۚ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ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 وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَاب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 قَالَ يَا مَرْيَمُ إِنَّ لَكِ هَذَا قَالَ هُوَ مِنْ نُذُرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرِثُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ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 يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله اللَّهِ وَسَيِّدٍ وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّنَا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ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 كنت يا مريم ان الله اصفاك وطهرك واصطفاك على النساء العالمين يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين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 وَيَكَلَّمُ الْمَلَأَ مِنَ النَّذْرِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّنَا يَكُونَ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُمْ كُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَن قد جئتكم بآية من ربكم أني, أني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله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 هذا الصراط المستقيم الله يا الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر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 اراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ام فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصار إِلَٰهُ ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ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 Allah Akbar